مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد إلى حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة والتي نتحدث فيها عن الرفق مع فضيلة الدكتور الداعية عائد القرني فضيل الدكتور النساء وعاشرهن بالمعروف كيف يكون رفقه مع الزوجات هذا خطاب الله سبحانه وتعالى لعباده والذي مثل هذا الخطاب في حياته هو سيد الخرق صلى الله عليه وسلم لأنه لا بد أن يكون معنا دائما في رفقه والحقيقة أننا قصرنا كمجتمع مسلم لأنه شملنا يعني القسوة التي نعيشها سواء بيننا حاتم ومحكم سواء بين طلبة العلم والجماعة السلامية دخل المشاطقة والقسوة إلى الزوجات في البيوت وإلى الزملاء وإلى الأبناء لأن الذي يتعامل بقسوة لا بد أن تصل هذه القسوة وهذا معروف أن مجتمع التصحرين مجتمع البدوج مجتمع العشاري تغلب عليه القسوة لأن مثل كل بعض المؤرخين الحضارة تركك فلما أتينا بأخلاقنا نحن التي اكتسبناها ربما من مجتمعاتنا أو من بيئاتنا بيقات أو نحو ذلك نقلناها إلى هذا مثل منها عدم رفق بالزوجات في الغالب تجد الشجار تجد عدم يعني الرحمة واللطف بالمرأة حتى أن تجد القضايا الاجتماعية يعني بعض القضايا في منطقة الخليج يقول شهدت أنا في, في محكمة آلاف القضايا من الطلاق لأسباب تافية ما تذكر فتجد الحيف والظلم الذي يقع المرأة بسبب عدم ما فهم هذا الرجل للدين الإسلامي الحنيف فلا يعطيهم الوقت الكافي ولا يتجاوز عن الخطأ ويريد أن يأخذ حقوقه كاملة بلا نقصان أما حقوق المرأة فيهدرها يعني مثلا بيته يغفل حتى النفقة يعني, لا يعني دخلنا لما دخلنا المجتمعات وطالنا دوات والأسئلة وجدنا أن بعضهم لا يملك أدنى مقومات الرجل المؤمن الرحيم الذي في قلبه خطره من رحمة فينبغي لهؤلاء أن نعيدهم إلى الرفق ونقول إن أنتم من سيد الخلق وربما ما يعانيه من مشكلات أو كلافات خارج البيت ينعكز داخل البيت في علاقته مع زوجته وأولاده نعم ثم تزيد الفضاظة إلى أنه لا يطلقها فهي معلقة ليست متزوجة ولا مطلقة يحرمها من زواج آخر حلال ويحرمها أن تعيش زواجا ثم في منهم أيضا من إذا أراد أن يطلق يأخذ يعني الخلع فيأخذ المال وهي قد مكثت معه سنوات له منها أبناء ونحو ذلك لكن هذه الفضاظة تدلك على الجهل بالدين الذي نعيشه وكل المصائب أن نجهنا نحن الرسالة التي حملناه للعالم وكانت رحمه للناس فلما جهلنا مثل هؤلاء الازواج صارت هناك ماسخ في البيوت صراحه وتحتاج هذه يعني تحتاج هذه المثل الحلقه منفصله لنثبت الاصوار والوقائع التي حصلت واخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه في بيوتهم هل بالامكان اعطاء صوره واحده فاطمه الدكتور حول هذا الموضوع منها نصوص باختصار صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء فانهم نعوان عندكم اسيرات يعني ما تملك المراهينه الا البكاء هذا حديث صحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي تقول عائشه سارونها الله كيف كان صلى الله عليه وسلم كانت كان يدخل بساماً ضاحكاً فكان صلى الله عليه وسلم قريبا مع أهله يعني رحيماً بهم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يكره صلى الله عليه وسلم الفظاظة والغلظة ويندد صلى الله عليه وسلم بمن يرهى يعني يكون بصور هذه وحتى وقف صلى الله عليه وسلم مع المرأة المظلومة إلى أنه إلى درجة أنه صلى الله عليه وسلم قال لحد الصحافة رد الحديقة وطلقها تطريقة لما رأى أن الحياة لم تستطيع تواصل قال رد الحديقة رد الحديقة عليه التي دفعها وطلقها تطريقة وفصل بينهما صلى الله عليه وسلم صار حل يعني رضي الدكتور تحدثتم عن رفق الحاكم بالمحكمين عن رفق العلماء والدعاة مع عامة الناس الآن حديث لابد أن نتضرق إليه موضوع علاقة العالم بالحاكم والحاكم بالعالم يعني طارة نجد هناك ممالأة واستثباع طارة نجد هناك معارضة ومنابذة كيف يمكن أن يتجلى رفقه في هذا الموضوع جميل هو دين الله وسط وكذلك اجعلناكم أمة وسط لا تجد مسألة سرعية واجتماعية أو, أو فكرية إلا تجد الإسلام يأتي في الوسط مثل هذه المسألة يوجد في التاريخ الإسلامي بالاستقراء أن العلماء ثلاثة أقسام منهم عالم ركب مركب السلطان وأخذ يوكع له ويصح له في كل ما يقول ويبرر أخطائه علماء السلطة علماء السلطة ويسمونه حتى يقول لكيسك مرة يقول لهم أهد التبرير فهو مبرر كل عمل ويحاول أن يتمس أعذار وإذا أخطأ قال لا لا تحملوا لترى قصده كذا وكذا فقد فأبين الله سبحانه وتعالى في هذا وذنب من هذا سبيله قال وإذا أخذ الله ميثاقا الذين أمسوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوا هو رأى ظهورهم واشتروا به ذمنا قليلا فبئس ما يشترون يقول أنتم هالرسالة أنتم أهل أمانة أنتم هالكلمة كيف تشترون بدأ رسالتكم وأمانتكم هذا؟ وخالفهم طرف آخر فقام فنابذ الحاتم ولم يقبل من صرف ولا عدل وحمل السيف وحرض العامة وشق الصف وهذا منهج الخوارج لأنهم يكثرون الوالي إذا كان فاجرا ولو كان مسلما يكثرون بالمعاصي ويخرجون عليه بالكبائر ونحن في الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان أو كما قال صلى الله عليه وسلم لكن العلماء الذين أثبتوا الربانية كما قال سبحانه وتعالى ولكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أثبتوا الخط الوسط الحاكم يناصح ولا يقر على الخطأ ويوجه التوجيه الصحيح ويعان ويساعد في البر الذي عنده وينظر الإيجابيات فيشاد بها ويؤكد معها ويساعد عليها والاستلبيات فينصح وينكر عليه في هذا الأمر وكذلك لا يخرج عليه لا يحمل عليه السلاح لأن يا أخي الفوضى على الحاكم هي أساس كل شر وكل بناء حتى نبن خلدون يقول ما قام الطائفة محتسبة على وال عادل او جائر إلا كانت الدائرة على تلك الطائفة بداية من الحسين رضي الله عنه الشهيد المضلوم رضي الله عنه أهل بيته عليهم السلام ونهاية بما يقع الآن من التصادم بين الجماعات السلامية والحكام فلم تثمر إلا الدمار والويل والتشريد والسجون ثم تذهب الدعوة جملة وتفصيلها انا ارى ان تعاد العلاقه بالرشك الان واخاطبها العلماء والجماعات الاسلاميه والدعاه ليعيدوا تصحيح الملف على ضوء من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره الامه الزهري سيد مسيب الحسن البصري مالك ابو حنيفه الشافعي احمد بن حنبل هؤلاء هم الذين يعني افهموا الدين لانهم ائمه مجددون مصلحون لم يكونوا في يعني سلم الحاكم يعني له بكل يعني ما يفعلهم من فساد وظلم وشدات حتى يقولون أن يذكرون عن أحد الناس في مصر قبل أربع من كان هناك طاغي أو ظلم الناس وزلزلت مصر فخاف الناس وخاف الحاكم وأراد أن يتوب إلى الله فقام أحد المنافقين قال ما زلزلت مصر من كيد ألم ما بها لكنها ركصت من عدلكم طرابة في عادل الظلم وعادل العدوان وتبريد الأخطاء نعم فاضي الدكتور يعني الإسلام تاريخ عريق والنبي عليه السلام ضرب لنا الأمثلة المتعددة في الرفق مع الإنسان ومع البشر بل تجوز هذا الأمر إلى الحيوان فقد كان عليه الصلاة والسلام رفيقا بالحيوان هل تعطون بعض النماذج من رقي عليه الصلاة والسلام مع الحيوان نعم هو في قول سبحانه وتعالى وما رسمناك إلا رحمة للعالمين ملمح إلى رفقي حتى بالحيوان في سورة أبي داود كان صلى الله عليه وسلم جالسا تحت شجر أو معه أصحابه فأثت طائرة الحمر هذه الأنتة ففرفرت وطارت فوق راشي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الطائرة يشكو إلي من فجع بأفراخها من فجع بأفراخها قال رجل أنصاري أنا يا رسول الله أخذ أفراخها ودستها قال أعد أفراخها في عشيها فلما عاد أثت مرة وطارت وفرفرت حتى يقول أحد الشعارات في المشهد يقول جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بكلب صب واجفي من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف مشهد آخر يقول صلى الله عليه وسلم أمام الناس وأمام الملأ دخلت في الصحيحين دخلت امرأة للنار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا شكتها ولا هي تركتها تاكم من خشاش الأرض الآن الناس بعض الناس يحكمون من الظلم يعني يحبسون الإنسان حتى يموت إن الإنسان هنا السؤال يعني بماذا تتسرون وجود جمعيات للرفق بالحيوان في بلاد الغرب بينما عندنا في بلاد العرب والمسلمين لا توجد مثل هكذا جمعيات فضلا عن وجود جمعيات للرفق بالإنسان أيضا جميل هو الغرب يا أخي رحماء فيما بينهم بينما هم مع العالم الإسلامي تجد الغرضة والأساطير الحربية والحديد والنار والقتل والإبادة علينا لكن فيما بينهم فعلوا وفي صح مسلم حتى لا يقول لحد أني أخذتها من مجلة ومن قصاص دوراك في صح مسلم في كتاب الفتن يقول مستورد بن شداد الصحابي سمعت رسول الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعي لوروم أكثر الناس هم أجداد الأمريكان الأوروبيين قال عمر بن عاص له أنت سمعته ما رسول الله عليه وسلم قال سمعته عد منهم أربع خصال وقالوا فيهم خصلة خامسة جميلة وهي أمنع الناس بظلم الملوك فهم بلا شك أنهم أهل حوار فيما بينهم لا شك أنهم مروا بتجارب ونقلتهم تجارب تاريخية وزمانية إلى العدل الآن وإنصاف فيما بينهم حتى أنهم أنشوا هذه الجمعيات الآن في العالم الإسلامي الآن تنشى جمعيات لحقوق الإنسان وتجد في بعض البلدان الإسلامية يسجل الإنسان 25 سنة لأنه قال خطبة او شارك في موقف سياسي ولا يرحم أبدا ولا يسمع كلامه ويشرد عن أهله ويختفي ولا يقدم لمحاكمة وليس له محامي اصلا. ثم تريد هذه الشعوب أن تنتصر وتريد أن ترحم وتريد أن تترقى بالإنسان فهذه بلا شك نمساه وبالمقابلة أنا, أنا أرهن أن نعود يعني كطلبة علم ننقل هذه القصص يأخذ في مشاريع دعوية للناس حتى نفهمها الحاكم ونفهمها العامة ونفهمها المسؤول من سيرة رسول الله عليه وسلم في رفقه حتى بالحيوان لا. لا. يعني الإسلام دين الرفق والرفق كما تعلم يشمل كل هذه المساحة من الدين لكن هناك بعض المسائل التي يرى فيها البعض إشكالات تتعارض مع هذا الأصل كالعقوبات او القصاص الذي ينفذ من رجم وقتل وقطع لليد كيف نفهم هذا وهل للرفق حدود انا ارى يا اخي ومن كتب في المقاصد الاسلاميه السعوديه مثل موافقات للشاطبي او الطاهر بن عاشور او غيرهم من الام يرون ان هذه العقوبات يا رحمه اصلا تدخل في الرفق والله عز وجل لما ذكر الحدود ذكر الرحمه وذكر المقصد الاسنى فيها ولكم في قصاص حياته يا اول الالباب لعلكم تتكون القاتل هذا لكم انتم رحمة مجتمع القاتل كيف ذلك دكتور القاتل الشريف إذا قتل سوف يرتدع ملايين البشر لا يقتلون الآن الولايات المتحدة رجعت إلى مسألة القتل والإعدام لأن الفجر والمرضة وهؤلاء العتام ما استطعت ليردعهم من السجن ولا رجعوا إلى هذا ونفذوه الآن في ولايت كلهما وغيرا من الولايات الإسلام سبقهم في ذلك قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يعني أنتم إذا قتلتم واحد قاتل سفاك مجرم سوف يرتدع كل الشباب وكل الناس وسوف يعني تؤمن حياة الناس بالله إذا تركنا القاتل وأخذنا عليه تعهد وأطلقناه او سجلنا عندي السنوات وأطلقناه سوف يستهيل الناس بالدماء لكن يومه ينصب لهذا محكمة عدل إسلامية شرعية ثم يضرب رأسه ويقتل وأنا مع إقامة القصاص والحدود لأن عندنا الآن ظاهرة في الخليج بدون يتشفعون بالملايين في العفو عن القاتل يجفعون 6 مليون إلى 10 مليون الأسلام في قصاص او ديئة أو عفو كما بينا سبحانه وتعالى فمن رحمة الله بنا أنه فرضنا الحدود يا أخي حماية لمجتمعاتنا ألا تعلم أن بعض البشر وأنت هذا المعلوم في شريف علمك أن بعض الناس لولهم يكون هناك حدود ولولهم يكون هناك تأديب ومتعزير والله لا ليكتحمون الملازم وإنهم يأسفكون الدماء ويسكلون عصابات من الإجرام وإنهم يعني يهددون مجتمع الأمة تماما فمن رحمة الله بهذا المجتمع العظيم العضو الآن الفا... ال... إذا سل العضو أصبح أصيب بالسرطان وأصبح غيره ليس صالح للحياه يبتر من طبيبنا يقول احد حكماء الشعراء ان الطبيب اذا ش... ان المريض اذا شكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الاخطر فهذا العضو الفاسد اذا يبقى الجسم سليما اما ان نعطل الحدود ونظر البلدان هذه التي عطلت فيها الحدود الجريمه منتشره النهب والسرق انا اذكر مثلا عن نموذج نحن قابل مثلا في السعوديه قبل, يعني قبل ما تنفذ الحدود أو ما تسمى الوحدة بإمام الملكة العربية كان حتى قصص الأجداد السلب والنهب والقتل والسفق والسرقات وهي موجودة مهبثة إذا أنتم تعتبرون فضيل الدكتور أن إقامة الحدود وتطبيق العقوبات هو من الرفق بالمجتمعات وبالإنسانية نعم سؤال مهم جدا كيف نفعل الرفقة في حياتنا فضيل الدكتور وفاء اذكر اقول يا اخواني ما مسلمين نحن ورضينا بالله ربنا وبسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يمنع سكان في البلاد السلامية والحكومات والمسؤولين والعلماء ان يفعلوا هذه الشريعه كيف يطبقوا شرع الله عز وجل لماذا تاخذ انت عربي أنت في بلد محمد صلى الله عليه وسلم البلاد العربيه هي الرسول الله عليه وسلم هي بلد ابي بكر عمر وعثمان وعلي هي ليست بلد ماركس ولا لينين ولا فولتيير ولا غيرهم لماذا تاخذ القانون الفرنسي انت تطبقه في شعبك ولا تطبق شريعة الإسلام لما أنت تقول أشهد الله ونحمد رسول الله ما الذي يمنعك ويحملك على أن تأخذ قوانين من الطين من الأرض وتترك, يعني وتترك شرع الله عز وجل إذا طبقنا شرع الله الصحيح سوف نعيش الرفق والحلم لأن فيها كل الأخلاقيات الأداب السلوك تطبيق الحدود فمشكلة في العالم العربي أن الدولة فقط مسلمة بالاسم ولكن حينما تجد المصدر التشريع القانون الفرنسي أو الإنجليزي أو نحو ذلك حتى أنهم يستحون يقولون الشريعة من مصادر التسريع في البلاد لا مدام ثولة إسلامية والله لا نسعد ولا ننعم إلا بهذا الدين وقد شهد حتى حتى أصافين يعني الغرب الآن المؤرخ المشهور الفرنسي جوستاف الوبون والمعرف العالم عادلا فاتحا أعدل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم انت تتحدثون عن تفعيل الرفق في يعني في السلطه عند الحاكم وعند النظام وعند الدستور كيف نفعل الرفق في حياتنا الاجتماعية بين طبقات المجتمع وبين الناس هن نحن في حديثنا تعرضنا للامام وللزوج ولالعالم وللحاكم لكن من الرفق من صوره ان نكون رفقا ببعض يا اخي تبسمك في وجه اخي صدق حديثه صحيح أول الرفق يبدأ بالعنوان عنوان وجههم تلقى هاكا المسلم وتقول وتتبسم تقوم السلام عليكم عندنا, عندنا نحن عنوان الرفق عندنا نحن شارة وعلم اسمها السلام عليكم لو فعلنا كلمة السلام عليكم التي نقولها بدون فهم أو بذهول أحيانا ومسيان ما كان بيننا التصادم ان المعنى أنني يوم ألقاك في السوق وفي الطريق وقال السلام عليكم ورحمة الله معناها لك الأمان مني أن لا أخلض عليك أن لا أؤذيك أنك حرام الدم أنك حرام العرض أنك حرام المال أنك مصون أنك في لعاية الله عز وجل يا أخي التعامل في مسألة اللين أننا يعني نحاول نتغاضى عن الأخطاء الآخرين وأن نصدر عفواً عاماً أنا مرة كذلك مقال قلت العفو العام ينبغي عليك قبل النوم أن تصدر عفواً عاماً عن كل من أساء إليك من البشر ان كنت تريد أن تعيش الحياة في أسماس وليها وفي أبها حللها حين تنعم يعني أو بالسعادة الداخلية أو بالأمن النفسي يا أخي نحن نطالب الحكام الآن بصدار عفو عام عن الشعوب اول ما نبدأ نحن كمواطنين وكافرات أن نعفو عن أخواننا ونعفو عن أصدقائنا بعض الناس ينام وفي قلبي حيات وعقارل من الحكب والشحناء والبغضاء على أخواني حافظ غلطة على ذلك وزل على هذا وهذه القصرة معي ما زارني في المستشفى وهذا ما, ما دينني وهذا ما أقرضني وهذا ما فعل يا أخي ينبغي أن نغسل قلوبنا وأن نصدر بذفق عفوا عاما عن كل من أسألنا على من هسكوله صلى الله عليه وسلم فيما يروع عنه إن الله أمرني أن أفصل من قطعني ونعفو عن من طلمني ونعطي من حرمني هؤلاء هم مخ هذا هو. يعني الى تعزون غياب الرفق وبروز العنف والشده بين الناس فضي الدكتور نعود يا اخي الاساس الاول بعد الاستقراء والصبر جهل الناس بالشريعه ترى اكثر الناس يا اخي جاهل بالشريعه الناس يفهمون الآن الجوال والموبايل وطرق اكثر من فهم الإسلام بعض الناس الآن يت اهمال هنا يتحمل الحكام العلماء الحكام ينبغي يفتحوا المجالات للإعلام على مصرعي والتعليم والمدارس لتفهيم الإسلام العلماء ينبغى لا ينزوا وينزلوا, وينزلوا إلى الميدان ويوجه هذه الأمة ويقول كلمة الحق كما قال سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ينزل العالم في حلقاته في الإذاعة في, في الصحف في التلفاز في كل مكان في كل منتدى يشارك يقود الأمة يوجهها وينصح الحاكم بالتي أحسن فإذا صلحت هذا الصنفان الحاكم يفتح المجال ويؤيد الدعوة الوسطية الحق والعالم أن يتحمل المسؤولية نترك نترك استفينة لمن يقودها سفهاء أو متحللون من الدين يا أستاذ إحمال عندنا فئتان تهدد مجتمع الإسلامي فئة الناس متحللون من الدين يعني يرون الدين جريمة يرون ما يتشرف أنه مسلم يرون أنه خيار آخر ينبغي أن يصادر الإسلام وأن ينحى الإسلام وأن يحكم الإسلام طيب هذا يعود إلى عدم الثقة بالنفس يعني هذا عدم الثقة بالنفس يعني من, من أين يأتي من أين أتى يعود إلى التربية أوله التربية والتعليم والتلقي فلما غاب دور العالم المصلح والحاكم العادل صارت الغوغة تعمل أنا قلت الطرف الأول المتحلم الدين طرف الثاني الغالي في الدين الذي يحمل السلح الآن ويهدد أمن الناس ويدعو إلى سفق دماء من خالفه فهو كافر فاتان طائفتان إفراط وتفريط نريد أهل الوسط الحاكم العادل الذي يحكم بشرع الله العالم المصلح المجدد الذي يحمل الفكرة للناس فإذا فعلنا ذلك فمعنا أن فعلنا الإسلام في حياتنا واصبحنا في أمن إن شاء الله رضي الدكتور طبعا كما يقال الإنسان ابن بيئته يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها إلى أي مدى يمكن تغيير الطبع الجشع لدى بعض الناس صدقت ومن خلدونش أشارة في المقدمة إلى أن التضاريس والمناخ له لها دور في حياة الناس الجبال تركت طبيعة في الجبال أو الصحراف للإنسان تترك فيه شيء والإنسان يتأثر أيضا بجيرانه وبأهله الوالد القاسي الوالد العنيف ينبت ولدا قاسي عنيفا يعني ينبت يعني او ينشا هذا يرى ان الاسلام هو الذي يعني يحمله والده لان الطفل دائما يكون في التربيه يرى ان الوالد هو المثل الاسمى والاحن يرى انه اشد عمل خالد بن الوليد وانه اكرم من حاتم الطائي وانه افصح من سحبان وائل وهذا يعني توهم الطفل ف فالاب الفض ينبت لنا ابنا فضا غليظا ينبغي نعيد التربيه للناس ينبغي علينا في وسائل إعلامنا وجامعاتنا ومدارسنا أن نفهمهم التفهيم الصحيح طبعا ممآسينا في, في عالم العربي القسوة الاجتماعية والسياسية حتى تجد الآن الأحداث وأنتم مثلا في الجزيرة في الاخبار كل الصراع في هذه منطقتنا القتل الإبادة تبدأ من الصومال في حدود أفغانستان إلى العراق إلى فلسطين بس هذه بقية المناطق مثل أوروبا وأمريكا وآسيا وشرق آسيا يصنعون وينتجون ويخترعون وشركات ومساهمات و فعلينا جميعا أن نعود إلى ديننا نفهم فهما جيدا دكتور يعني هناك مسألة أخرى أيضا يعني التعامل مع الآخر المخالف يعني نجد أن هناك الكثير من كتب الردود على الآخر المخالف فكريا كيف تفسرون ذلك؟ ربما يتجاوز الأمر حتى مسألة الرد المنطقي والعقلاني إلى مسألة ربما القضح والذن والشتم مسألة الرد من حيث هي مطلوبة حتى القرى رد على المخالفين والرسول الله عليه وسلم نحن الرد بحجة وببرهان القرآن طالبنا حتى على المخالف أن نتكلم معه بدليل يقول هل عندكم العلمين, قل هل عندكم العلمين فتخرجوه لنا وقال سبحان كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين انا مع الرد الذي من العالم من الحكيم يصدر بمنطق ويصدر بدليل وببرهان أما الرد الغوغائي هذا الذي يعني يسبهم حتى مرة يقول بعض الردين يقول أنهم أشبه الناس بالكلاب والخنازير وما أدري هل هذا يبني حقا؟ هل هذا يدفع شبهة؟ هل هذا يؤسس لك فهمة يعني تلقي عند الآخر يقول سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا, بعضنا بعضا أرضا من دون الله فإن تولف قل اشهدوا مسلمون يقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالنتي أحسن حتى ولو خالفك من اليهود من النصارى من الشعيين عليك أن تجس معه بالنتي أحسن وتسمع منه وتقدم وتقدمنا الحجة حتى المشرك سبحانه وتعالى عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله يعني اسمه الحجة البرهان الدليل وهذا التنابس بالألقاف هذا شيء من الغوغاء يعني السفهاء الحديث عن النبي عليه السلام يقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق كيف يكون الإيغال في الدين برفق فضلت الدكتور هو أخذ الأمور بهدوء ورويدا رويدا وشيء من التدرج في, في تطبيق هذا الدين لأن الذي يأخذ الجين دفعه أخسى أن يضيعه مرة مثل من يدخل في النوافل فيقوم الليل كله أو يريد أن يصوم كل يوم هذا يا أخي منقطع إن المنبتلى بهرا أبقى ولا أرضا قطع والذي يصد على نفسه ويريد أن يستولي على كل خصال الخير فالرسول الله عليه وسلم أنكر هذا المنهج التشدد حتى في العبادات يعني الثلاثة تصحيان الذين أحد يقول لا تزوج النساء والثاني لا أكل اللحم والثالث لا, لا أفطر النهار قال انا أثقاكم بالله وعلمكم بالله إن أثقاكم بالله وعلمكم انا لكن أتزوج النساء وأكل اللحم وأصوم وأفطر واقوم وأنام فما رغي عن سنتي فليس مني الإسلام دين يسر دين وصف دين اقتصاد في العبادة يعني اعتقد ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا وضيفك عليك حق المشكله ان بعض الناس يديجان حقوق مره واحده دفعه ويهمل بقيه الحقوق يعني انتم ذكرتم هنا عده حقوق لنفسك لبدنك لزوجك لاهلك كيف يكون الرفق يعني أساس مراعاه تلك الحقوق ايضا الرفق هنا يا اخي التوازن الا يطغى جانب على جانب يعني الا نظلم جانب على جانب مثلا نفسك عليك حقا انا اريد اعطي حق الله سبحانه وتعالى وهو العبادة. فإذا أصرفت في هذا الحق وزوت على نفسي من النوافر وقمت الليل كله واصلت النهار كله معنى ذلك أنني لم أعطيته نفسي حقها وسوف تنقطع ومعنى ذلك سوف تظهر عندي أمراض وسوف تتغير مزاجي وسوف أكون أنا قصرت في حق نفسي التي أمرت أن أحفظ انا مأمور أن أحفظ نفسي نفسي هي ملك لله ليست ملك لي لا يجوز لي أن أقفل نفسي ومحرم في الإسلام أن تنحر نفسك أو تذبح نفسك ومحرم أن تضمع حتى تنقطع وتجو حتى تنقطع مثلا أعطيت الله حقه في العبادة ونفسي حقها لكن حق الأهل الزوجة والأبناء يحتاجون إلى جلسة ويحتاجون إلى حقوق خاصة وعامة ويحتاجون إلى الضيف يأتي إنسان ضيف ويدخل عالي في المجلس وأن يضيفك عليك حقه يقوم يتنفل في, في الغرفة الثانية يترك الضيف يحتاج إلى ترحيب وإلى قهوة وإلى ضيافة ومن كان يؤمن بنا في الحدثة واليوم الآخر فالي كان ضيفة هذا عموم الإسلام شمول الإسلام الدين العالمي الحق الصحيح الذي ينبغي أن يفهمه الناس لكن المشكلة لما جهننا هذا الدين صار هناك يعني صار هناك إصراف أو زيادة للحقوق على حساب حقوق أخرى فغاب الرفق نعم فإذا التوازن في أعطاء الحقوق لكل ذي حق حقه هو من الرفق الذي يعني جاء به الإسلام فضي الدكتور يعني سؤال قد يكون ربما الأخير كيف نشيع ثقافة الرفق في حياتنا ونحولها من نصوص وآيات وأحاديث وتاريخ إلى ممارسة عملية هذه لابد من قدوات المجتمع رسوة صالحة يعتبرناها طالبة العلم الدعاء الأخيار الأبرار الصالحين أن يكونهم بمؤرساتهم العملية رسل خير في تفهيم المجتمعات الإسلامية إن تصرف طيب وحسن من رجل أحسن من ألف محاضرة مجرد من العمل كان صلى الله عليه وسلم حين يتصرف بلا محاضرة لكن بالرفق ينقل أصحابه هذه أحسن من ألف محاضرة مثلا لما جاء صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر وكان عنده طفلة زينب أمام بنت زينب بنت ابنته هو جده صلى الله عليه حمل الطفلة على كتفه وصل بالإمام عامة في الصلاة الفريضة في العصر فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها لأن أمها غائبة وإذا تركت تبكي البنت في صلاة الفريضة الناس يشاهدون هذا الرفق ويشاهدون هذا التعامل الراقي من الصلاة الفريضة فينقلونه فأنا أرى أن إشاء هذا لا بأس كتابة لا بأس ندوات ومحاضرات لا بأس أن يفعل في الإعلام بل هو مطروب أن يفعل في الإعلام أيضا هذا الرفق أن يتبنى الحاكم يكون من من دستور الحاكم أو من تعامل مع شعبي الرفق من رفق به فرفق به كما قلت على هذا العلماء أن يفهموا الخطباء البادئين وطلبة العلم الذين حسروا الناس وضيقوا عليهم بالفضاضة والغلظة والوعيد والتهديد وكذا أن يفهموا من الدين لا الدين يسر الدين سمح الدين ليل ورا فيك خطير الدكتور يعني باختصار شديد لو سمحتم لأن الوقت انتهى ويشير المخرج إلى انتهاء الوقت فعلا أشكرك خطير الدكتور الداعي البارز عائد القرن على هذه الإفاضة الطيبة كما أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة لكم تحية من معتزل الخطيب معدل البرنامج ومن المخرج منصور طلافيح وهذا عصمان عصمان يستودعكم الله دمتم بأمان الله وإلى لقاء آخر بإذن الله السلام عليكم الله